وهو في حقيقة كتاب طارى كتاب كما قال العلماء هو نصف الإيمان من حققه وحصله فقد حصل نصف الإيمان ولذلك ورد في بعض الروايات روايات رواية شطر الإيمان رواية الطارة نصف الإيمان وحتى قال أبو حامد الغزالي ليت المذهب الشافعي على مذهبي الأحناف والمالكية في المياه بل والأحناف على كل إن شاء الله كتاب الطهارة لعلكم ترون نمشي مشي السلحة الوقت لا يسمح ننصح هذا التعبير ولكن يكفي أن يكون الإنسان يستفيد من مثل هذه المجالس فوائد حديثية لا من الرواية ولا من جهة الدراية فطالب علم يحصل ويقنس الفوائد تلو أخرى حتى يصبح من الجهاب ذا النحريرين. وليس الهدف ختم الكتاب قد كان يقول عبد الله بن مسعود فليكن همك ما في الكتاب لا ختم الكتاب فليكن همك ما في الكتاب لا ختم الكتاب وكثير من الناس يدخلون إلى الكتاب بدون مشايخ ويقرؤون بسرعة ثم يخرجون من الكتاب كما دخل كثير من الناس يدخلون إلى الفن ويخرجون منه صفر كف لا يساعدهم السبب يعني يخرجون وقد حصلوا من الفن الخير والإحسن مروا عليه مرور الكرام أو كما يقولون مرور الحج بوادي المحصر ثم أيضا لا نكون كما قال عبد الله بن مسعود وغيره إن أحدهم لا يقرأ القرآن من فاتحته إلى خاتمته وما يسقط حرفا منه وقد أصقل العمل به. أي الفلي المحقق الهدف التحصيل ثم العمل هذا هو الهدف الذي ينبغي أن يتحقق لا بد أن محصلا العلم لنعمل به. هذه هي ثمرة وذكاء ماذا وذكاء العلم طبعا احتلنا بعيد النجعة نرجع ونقول كالعادة عندنا لا بد من ذكر فائدة حديثية ولذلك يعني عندما تكون فائدة بين يدي كل كتاب والبعض يجعلها في خاتمة الكتاب كما كان البخاري أو كما كان الحافظ نحزر فهذه الفائدة تجعل الطالبة يعطي لها الاهتمام يعطي لها الاهتمام ويكون مشدودا إليها ففي الدرس الماضي أو الدروس الماضية كنا تكلمنا على مراتب التعديل وهي أربعة التعديل بماذا؟ بالقول, بالقول. بالقول. أو الحكم به أو ماذا آخر؟ أو ماذا؟ هما أربعة ذكرتم الآن قولين طريقين ماذا أخذ؟ الرواية الرواية والعمل الرواية والعمل فإذن هذه مراقب التعديل اليوم نتكلم على فائدة مهمة وأنا أرجو أن تمعنوا فيها النظر بل اسمحوا لي أستعملوا تعبيرا أدق وأشمل أن تنعم أن تنعم في النظر ويمسألة بيان ما تثبت به عدالة الراوي بماذا تثبت عدالة الراوي هذا سؤال هذا سؤال بماذا تثبت عدالة الراوي واضح فإذا السؤال ما هو الجواب هل يكفي في عدالته أن يكون حاملا للعلم إذا كان حاملا للعلم هذا يكفيه أن يكون عقل إذا كان حاملا للعلم وكان معروفا بالعناية بالعلوم وكان معروفا بالعناية بعلوم الشرع أو كونه روى عنه جماعة من الحفاظ وجماعة من المحدثين أو نزيد أكثر روى عنه جماعة ولم يأتي بما ينكر عليه هذه سجلها جيدا الأول بماذا تثبت عدالة الراوي وهل يكفي في عدالته كونه حاملا للعلم؟ وكونه معروف العناية به أو كونه روى عن جماعة أو كونه روى عنه جماعة ولم يأتي بما ينكر عليه ياله من يعد هذه النقاط أولا السؤال الذي طرحنا ما هو بماذا تثبته؟ وهل يكفي في عدالته كونه حاملا للعلم؟ هذا النقطة الثانية النقطة الثالثة وهل يكفي في كونه معروف العناية بالعلم العلم الحديث أو علم الرواية رواية ودراية وهل يكفي كونه روا عن جماعة أو كونه روى عنه جماعة كونه روى عنه جماعة ولم يأتي بما ينكر عليه كما هو مذهب ابن حبان ومذهب من آخر ابن عبد البر ومذهب ابن عبد البر إذن الآن طرحنا أسئلة ونقاط وهذه الأسئلة أحب أن تفهمها جيدا وأن تحاول أن تقارن بما يأتي من الجواب عنها إذن الجواب أركزوا جيدا للعلماء فيما تثبت به عدالة الراوي مذاهب متنوعة مذاهب مختلفة وليسوا على وطيرة واحدة وليسوا على منهج واحد كما قلنا لكم سابقا بأن قواعد الجرح والتعديل معظمها اجتهادي، فليست التوقيفية فإذا ما هي هذه المذاهب وأنها مذاهب ومشارب وأنواع مختلفة خذوا مثلا المذاهب الأول المذاهب الأول اسمحوني أن نبدأ بمذاهب الجمهور المذاهب الأول مذاهب من؟ ماذا الجمهور؟ الجمهور يذهبون إلى أن عدالة الراوي تثبت بماذا؟ تثبت بأحد أمرين عدالة الراوي تثبت بأحد أمرين عندما من؟ عند جمهور المحدثين وجمهور الفقهاء وجمهور الأصوليين فعندما نطلق الجمهور الأصلح الأصلح أن ينصرف إلى جمهور المحدثين ولكن هذا القول أيضاً حتى للفقهاء وحتى لماذا؟ لعلماء الأصول لعلماء الأصول لمن يجعل الأصول علما مستقلا ويجعل علماءه مستقلين ويجعل من فقه علماءه مستقلين لأن كما قلنا لكم في القواعد الفقهية إذا كنتم تذكرون ماذا قلنا؟ قلنا كل مسألة لا رد فيها من ماذا؟ لا لا رد فيها من قاعدتين قاعدة عامة كلية وقاعدة خاصة جزئية فالقاعدة العامة الكلية وظيفة من؟ وظيفة الأصوليين والقاعدة الفرعية الجزئية الخاصة وظيفة من؟ وظيفة الأفقها الأصول عندما يقول الأمر يقتضي الوجوب عام في الصلاة في الصيام في الزكاة في الحج في كل مناحي الشر وعندما يقول أيضا أنه يقتضي الفساد عام عام غير مقيد في حالة وفي مسألة خاصة لكن الفقيه عندما يسمع أقيم الصلاة هذه خاصة في الصلاة يبين ما يتعلق بهذا الأمر ولهذا افهم هذا جيدا ليسول عليكم الأمر كل مسألة فقهية لا بد فيها من دليلين دليل عام دليل خاص دليل عام عناية من عناية علماء الأصول دليل خاص عناية من عناية الفقهاء ولذلك احنا قلنا مذهب الجمهور مذهب الجمهور يعني اهل الاختصاص هم اهل الحادث ولكن يشمل حتى علماء الاصول وعلماء الفقه فقالوا العدالة او نعرف عدالة الراوي وتثبت باحد امرين الامر الاول ما هو ما هو الامر الاول الاستفادة الأمر الأول الاستفاضة هذه مسألة الاستفاضة يستعملها كثير الأحناف وهذه مهمة جدا فهمها لأنكم ستربدون بها بعيدا عن كثير يقولون يقودون المئات إلى قضية الجنازة تشيع الجنازة بالتكبير أو بالذكر. وقراءة القرآن على الميت وتفريق التين والخبز على المقبرة ورش الماء على القبر وما شابه ذلك فيقول لك ننظر بالاستفادة لم يفعل ذلك في زمن النبي بالاستفادة ما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بالاستفادة ما فعل ذلك أصحاب النبي صازم بالاستفادة ما فعل ذلك التابعون بالاستفادة لم يفعل ذلك على أصحابه ولا فعل أصحابه واضح؟ هذا يعني بتعبير الأدق يعني ما يعتبر يعني ليس استراحاً نعم يعني بالاستفادة فبماذا تثبت عدالة الراوي؟ قالوا بالاستفادة معنى الاستفادة ماذا يقصدون بالاستفادة يقصدون أن يشتهر الراوي بالخير وأن يشتهر الراوي بماذا؟ بالفضل ويشيع الثناء عليه بأنه ثقة وأنه صاحب أمانة إذن يكفي في ذلك بالاستفادة والشغرة فلان ثقة باتفاق باتفاق الناس كلهم يلهجون بالثناء عليه شاع بين الناس أنه خير فاضل دائم يثنون عليه يسنون عليه ب بالثقة والأمانة قالوا هذه بيّن تكفي لتشهد بأن هذا الذي ذكر عدل هذا الذي ذكر عدل واضح هذا في إشكال معلوم أننا نحن نحتاج إلى الملموس والمحسوس يعني. نحتاج الملموس والمحسوس هذا كلام نظري أعطينا مثالا محسوسا قالوا مثل الإمام مالك وش الآن جي شي واحد يقول للإمام مالك مجروح العادلة وشي شي واحد يقول للشعبة أمير المؤمنين في الحديث حتى إذا ذكر شعبة ذكر أمير المؤمنين في الحديث ينصرف إلى ماذا؟ ينصرف إلى شعبة وشي جي الآن واحد يقولنا على أن الشعبة مجروح العادلة السفيانان سفيان الثوري وسفيان بن عيينة أئمة كبار على تدلسهم عم كبار, يأتي واحد الآن ويقول بأنهم مجروح العدالة الإمام الشافعي يأتي واحد الآن محمد من إدريس ويقول بأنهم مجروح العدالة الإمام أحمد جنال السنة هل يأتي واحد الآن ويقول الإمام أحمد متكلم فيه هل يأتي الآن واحد ويتكلم في ماذا في صيروفي الرجال يحيерт مع Reagan يقول بأن يحيي بن معين مجروح العادلة لأنه جرح بعض الناس وجرح الإمام الشافعي وجرح أحمد بن صالح وجرح وجرح هل يطعن فيه بهذا؟ أبداً أبداً يأتي واحد أيضاً ويطعن في شيخ البخاري الذي يستصغر نفسه علي بن في شيخ البخاري علي بن المديني علي بن المديني هل بالله يعني؟ هذا كيف تنظرون إلى, إلى عدالة هؤلاء؟ بالاستفادة ما يحتاج لأن نتكلم فيه أنا ذكرت لكم عينات ومن جرى مجراهما وليقاس من يقر كما يقول ابن مالك فإذا استعمل نباهة الفكر واستحضر أيضا الرجال واستحضر الأئمة واستحضر أيضا استقامتهم واستحضر استقامة الأمر واستحضر أيضا اذل ماذا تقول في هؤلاء عدول ولا لا عدول الا يكون هؤلاء إيه؟ عدول من يكون عادلا ومن يكون عادلا الا يكون هؤلاء هؤلاء مشتهرون بماذا مشتهرون بالعدل ومشتهرون بالصدق ومشتهرون بالامانه ومشتهرون بالبصيره والفهم لأحاديث النبي صلى الله عليه واله وسلم هذا معاً، ما هو الأمر الآول؟ قلنا هذا؟ الاستفادة. الاستفادة ما هي الاستفادة هنا؟ ماذا يد في هنا؟ أنا ذكرت لكم الاستفادة عند الأحنب وما المراد على الاستفادة هنا؟ اشتهار اشتهار اشتهار روي بماذا؟ العلمiv والغير والفضل والأمانة والناس يلهجون بالثناء عليه والفهم والصدق ومثل الإمام مالك ومثل الإمام الشعباء والإمام الشافعي ونمعي وعلي المديني، والإمام أحمد وهكذا وما جرى واضح هذا طيب ويتبين وجود ذلك بماذا يتبين يتبين أن تلك الاستفادة وتلك الشهرة تكون أقوى في النفوس من ماذا؟ من تأديل الواحد ومن تأديل الاثنين من أقوى بالله عليكم؟ من أقوى عندكم؟ هل التأديل بالاستفادة بما ذكرنا لكم من لهج الناس بالثناء عليهم وذكرهم بالخير والفضل والعبادة والديانة والصدق والبصيرة والفهم؟ أم مقارنة مع من عدله شخص واحد أو عدله شخصاً من يقدم عندهم؟ يقدم الاستفادة. الذي اشتهر بالاستفادة واشتهر عند الناس كذا وكذا. لماذا؟ قال إن غاية الأمر من تسكية المعدل ماذا يبلغ إذا كان واحد يعدل واحد؟ يبلغ إلى أن يسطر أن يسطر الراوي أو أن يبلغ ظهور سطر الراوي سطر الراوي وبخلاف الشهرة ما دام جاءت الشهرة وما جاء ما دام الشهرة ماشي الشهرات عندما نقول الشهرة ماشي عامة الناس هنقول الكثرة ينبحونه وإن تطع أكثر من في, من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ولكن أكثرهم لا يعلمون ولكن أكثر الناس فالكثر ليست من قياسة. ولكن ركزوا معي جيدا ودققوا في هذه المسألة عندما نقول اشتار عند الناس وعندما نقول الحديث إذا تلقاه الناس بالقبول أو نقول الحديث إذا تلقى تلقته الأمة بالقبول فما المراد بالناس وما المراد بالأمة؟ أهل الشأن أهل الشأن أما عوام الناس عوام فهم على وزن هوام فإذا الناس يتكلمون على ماذا؟ يتكلمون على أهل الشأن وأهل العلم الذين لا يستحيون من أحد وقد سبق لنا البابلوتي عندما أكرم يحير نمعهم ها؟ الباب لط عندما كرمه ابن مائل ماذا قال الناس جاءوا إليه مهارونين وهو لم يذهب إليه وكان ينتظر مجيئه وقدهما فأرسل له سلة ومالا وطعاما فقبل الطعام ولم يقل على ما قيل القصة لما سئل قال إن تعامه ماذا قال فيه ماذا ماذا تعامه ولكن قال وهو ليج في الحديث تعالوا طيب وهو لين في الحديث على ما سبق في قصة الباب لتي واضح فإذا معنى أنه ما كان واضح يقول إنه الدين كما ذكروا عن أبي داود في ولدي قال ولدي ضعيف أو قال كلا على أنه لا يوافق على ما قال بل ولده ليس بذلك ليس بذلك كما قال والده يعني أريد أن أبين لكم أنهم ما كانوا يحابون قريباً ولا صديقاً هذا علي يسأل عن والده فيقول اسألوا غيري لا فيقول إنه الدي هذا يحيط نمعين يسأل عن ما عن الواقع ويقول يسألوا غيري وامره معروف ما كانوا هذا ذا آخر ذادي يسعى ولدي ولده أبي هريرة فيقول حافظ القرآن ونسيه حافظ القرآن ونسيه يعني ما كانوا يحابون أحدا نحن نتكلم عن هؤلاء ولا نتكلم عن من يمدح ويذم مرتين ومن مدح وذم ما كلم مرتين لا يعني إذا مدح عنده العدل تقويم وإذا جرح عنده العدل تجريح دائما يستحضر يستحظم نصب عينه يعدله هو أطرابولي التقوى فلذلك المسألة الشهراء مقدمة على ماذا؟ على مسألة تعديل من جهة المزكي الواحد أو الاثنان فإن ونقف هنا وإن شاء الله غدا نتابع لأن سبحان الله أنا أحيانا في, في مثل هذه القضايا أنسى نفسي لأن مسائل علم الحديث يعني تحتاج إلى إلى وقت تحتاج إلى توسع فلذلك الآن ذكرنا ماذا؟ ذكرنا مسألة واحدة التي تثبت بها عدالة الراوي وهي الاستفادة هذا باختصار وهذا أمر مفهوم والاستفادة عندنا بيناها ولكن عند الناس معنى أن الناس كيثنوا على الشخص بالفضل والخيري وكيقولوا على أنه ثقاء وعلى أنه الصدق على أنه دين وعلى أنه وهذا الناس المقصود بهم العلمي وأهل الحديث واضح في إيشكال؟ طيب تفضل بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم يرفع صوتك حدثنا أبو الوليد قال حدثنا دقيقة هذا حدثنا أبو الوليد هذا قرأنا لا لا قرأنا أنت أمر تحضر معاني آه نعم حدثنا قتيبة بن سعيد قال. دقيقة حدثنا قتيبة بن سعيد هذا من شيخ البخاري طبعا هناك بعض الرواف يعني بالاستفادة لا يحتاج لأن يتكلم الإنسان في ترجمته ولكن بما أنه سيمر بنا كثيرا فلا بأس أن نشير إلى إشارات سريعة قتيبة من هو؟ قتيبة بن سعيد قتيبة ابن سعيد هو البلاخي قتيبة بن سعيد البلاخي وهو معروف ومشهر بماذا بكنيته ما هي كنيته كنيته أبو رجاء أبو رجاء ولذلك العلماء إما أنهم يكنونه كما كانوا يفعلون علي بن المديني وهو كما كان الإمام أحمد يكنيهم لماذا التكنية يعني تعظيماً لهم يكنيهم إعظاماً لهم لأن الكنية غالب ما تكون للتعظيم واللقب الذي يكون في بعض الأحيان للمدح أو للذم، وقد تكون القنيا لغير ذلك كآبي له ولكن قالوا هذا لقب قالوا هذا لقب وكنيات بالأبي أو بالأم ولقب بالمدح أو بالذم، وكنيات بالأبي أو بالأم ولقب بالمدح أو بالذم، فإذاً هذا قتيبة بن سعيد البولخي أبو رجاء حافظ الدنيا وعالم كبير وهو محدث ثقة رحالة رحالة كان كثير الرحلة في طرف الحديث وحتى يعرف ممن من بين ما يعرف من علماء الحديث بلقب اصطلح عليه الحديث بالجوال مش الجوال اللي هو الهاتف اللي الآن يسمونه الجوال عندهم علماء يطلق عليهم هذا اللقب وهذا الوصف الجوال ما معنا الجوال فيبقى هذا الاسم يلازمه إلى أن يقول وضع عصر طرحان وضع عصر طرحان أو التسياط عصر الطرحان إسمعنا هذا. المحدثون كانوا يستعملون هذا وضع عصا ترحال. معناه يعني الآن ترك رحلة، ترك لا الرحلة. ها؟ فيقول وضع عصا. أما إذا كان كالسمعان وكالخطيب البغدادي وكالقطيبة وغيرهم كانوا معروفين بماذا؟ بالرحلة، بالرحلة. ولذلك يطلق على كثير منهم الجوال لماذا قيل لهم الجوال؟ لأنه كثير رحلة قطيبة بن سعيد من الألقاب التي يطلقها على علماء الحديث وهذا كان شرف آل ذاك يتميز به عالم من علماء الحديث لأنكم تعلمون أن علماء الحديث فيهم الرافضة فيهم الشيعة فيهم الزيدية فيهم الخوارج في مرجع في أنواع وأشكال ومع ذلك يعني مع ذلك يعني يأتون إليه ويقولون ثقة في الحديث رافضي خبيث ثقة في الحديث رافضي خبيث وما إذا كان صاحب سنة ماذا يقول يقولون فلان ثقة صاحب السنة صاحب سنة هكذا كانوا يطلقون هذه مزية أخرى لأن عندما تقول فلام ثقة لكنه مرجعي خبيث أو ثقة لكنه قدري يعني معنى أنك احضر لعله يروي ما يقوي بدعته أن معلوم ما قيل على المبتدع ها ما قيل على المبتدع على أنه يقبل حديثه على التفصيل اللي هو معروف في النظري في كتب الحديث على أن يكون عادلاً لا يكون مبتدعاً لا يكون فاسقاً هذا عند النظر ما عند العمل روا عن الخارج روا عن الراضي روا عن المرجى روا عن يعني الصدق هو الكل ما لا يكلب خلاص نترك بدع يعني حديثه لا لا نترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل بدعته فلذلك كانوا يقولوا صاحب سنة وهو قد سمع من أئمة كبار وسبحان الله غالبا عندما يكون الطالب أخذ من أئمة رؤوسا في الفضل والخير والعلم غالب ما يكون مثله ومن جاور الشيء يعطى حكمه ومن جاور الشيء يعطى حكمه وكل إناء بما فيه ينضح فكذلك الإنسان عندما يدرس عن أئمة عندهم الفضل وعندهم الورع يشرب منهم يشرب منهم ولذلك العلماء كانوا يحذرون من الأخذ عن ماذا عن غلاة المبتدعة إذا وجد واحد من أهل السنة فكانوا يحذرون أما إذا لم يوجد فهذا شيء آخر يحذر من بدعته ويا كما قال الحسن البصري كما في صاحب البخاري صلوا عليه بدعته صليوا عليه بالدعاء خذ ودعم دعاتهم فهذا أخذ عن أئمة كبار عن أئمة كبار من أخذ عن الليث الليث إمام أهل مصر وأخذ عن إمام أهل المدينة مالك مالك هو والعجب أنه في سنه ما وأنه في طبقته ما هو من طبقتهما وهو في سنهما وما ذلك أخذ عنهما هذا لا نقول أخذ الأصادر عن الأكابل ولكن أخذ الأكابل عن الأكابل فأنا كما كنت أقول لكم مقولة معروفة ومشهورة عن الإمام البخاري وغيره لا يدبل الرجل لا يمكن أن يكون نبيلا مقدما بين الناس إلا إذا أخذ العلم عن ماذا عم من فوقه، وعم من في درجته وطبقته، وعم من دونه، وعم من دونه، ولذلك تقرؤون في كتب الحديث رواية الأصاغر عن الأكابر، ورواية الأكابر عن الأصاغر، ورواية الأكابر عن الأكابر، ورواية الأصاغر عن أصاغر. هذا كله مما يدل على أن السلف ما كانوا يستحيون. أن يأخذوا عن فلان وعن علان وعن وعن إلى آخر حتى ولو كان أقل منهم سنة ولو كان أقل منهم سنة وسبق لنا في الدرس السابق أن بعضهم كانوا أئمة وأصبحوا ماذا؟ أصبحوا تلاميذ لمن؟ لتلاميذهم أولاً يعني تلاميذهم أصبحوا شيوخاً لهم وهذا كان يرفعه هذا الإمام مالك، الإمام مالك يقولون على أنه تلميذ الإمام الشافع، مع الإمام الشافعي يعني يقول الإمام إذا ذكر العلماء فمالك النجم، لا يفتى في المدينة ومالك موجودان، وهذا الإمام أحمد يعني كان يعني يحترم كثيرا الإمام الشافعي حتى لدرجة أنه إذا افتتح الدرس وأخبر بقدوم الشافعي يترك الدرس ويذهب ويجر زمام حمار الإمام الشافعي والإمام الشافعي عاخذ عن الإمام أحمد وكان يقول له أنت أعلم منا بالسنة فإذا صح الحديث فأخبرني به ثم يقول له حجازيا كان أو عراقيا إلى آخر أو مدنيا أو حجازيا لا يبالي يعقل به إذا صح فهذا الإمام قتيبة أخذ عن ليث وأخذ عن مالك وهم في طبقة ويكفيه شرفا ركزوا هذا جيدا روا عنه الجماعة إلا واحد روا عنه الجماعة إلا واحد من هو إذا أنا قل روا عنه الجماعة يعني كل علماء السنة الجماعة إمام آل إمام آل أحمد إمام بخاري إمام مسلم إمام النسائد إمام أبي داود إمام التلمني إلا واحد من هو هذا الواحد؟ رماجة روا عنه ولهذا قالوا ممن كنا جمعناهم جمعنا من روى عنه الجماعة سوى واحد وممن ذكرنا هذا قتيب روا عنه الجماعة إلا واحدا من هو هذا واحد؟, واحد؟ هو ابن ماجه ابن ماجه واضح؟ ابن ماجه لم يروي؟ يقولون ولكن هذا لا يطعم في عرضه ولا في شرفه يقول هو من موالي الحجاج بن يوسف الثقفي الطاغي الظالم من موالي الحجاج قتيبة هذا قتيبة هذا الكلام في كونه من موالي الحجاج لا يسمن ولا يوم فالذي يقدس الإنسان عمله وليس نسبه ومن بطأ نسبه من بطأ عمله لم يسرع به نسبه يا فاطمة ابنة محمد اعمل لا أغني عنك من الله شيء فلا أن ساب منهم يومئذ ولا يتساءل لكن قطيب على إمامته وجلالته وفضله ورحلته وتجواله وإمامته وإلى غير ذلك روى عنه الجماعة إلا أنه كان عنده مسألة واحدة إنه كان يقبل التلقي وهذه المسألة الكلام قائم عليها هل هي صحيحة أم ليست صحيحة الكلام طويل فيها إن شاء الله إذا قرأنا كتاب في الرجال لعلنا نشير إلى يحتل نطول في في الرجال نعم تفضل ويكفي هذا إن شاء الله نشير إشارات فقط لأن هذا إمام قال حدثنا جرير عن الأعضاء طيب من هو جرير هذا ابن حمد لا محميد. ابن عبد الحميد جرير ابن عبد الحميد القاضي هو مشهور بكنياته أيضا أبو عبد الله الضبي أبو عبد الله الضبي الكوفي هذا ولد أين ولد بأصبهان ها ولد بأصبهان متى ولد ركزوا مسألة أن بعض السلف أو أن السلف كانوا غالبا ما يضعون التاريخ يؤرخون بالأحداث وهذا معروف حتى إن إنهم أرخوا في السراء متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم متى ولد النبي ولد النبي صلى الله عليه وعلى آن وسلم متى آمل فيه فكذلك هنا يقولون متى ولد جرير بن عبد الحميد الحميد الحافظ أبو عبد الله القاضي الضبي متى ولد قالوا ولد سنة مات الحسين قالوا ولد سنة مات الحسين وص ونشأ بالكوفة ونشأ بالكوفة ووثيقة كان مكثرا كثيرا إن كما يقولون هذا من الأئمة المجمع على لافقتهم جرير معتحن من الأئمة المجمع على ماذا؟ على توثيقهم على توثيق واضح إذن كثير تابع عن الأعمش آه الأعمش الأعمش معروف بوصف ما هو الأعمش معروف بوصف ما هو المصحف افهموا هذا الأعمش محروف بالمصحف هناك من الأئمة من لهم ألقاب وأوصاف يعرفون بها يقولون فلان الميزان أو يقولون فلان المصحف فلان الميزان فلان المصحف منهم من من قيل فيه فلان المصحف من هو <تصفيق> الأعمش الأعمش قالوا فيه المصحف لماذا قيل فيه المصحف <تصفيق> لصدقه لصدقه ولعالا قيل فيه المصحف اخرج ثم ادخل إذا كانوا لا يسمعون قيل فيه ما قيل فيه المصحف قلنا لماذا قيل في المصحف لصدقه لذلك تسمعون في بعض الحيان يقولون فلان الميزان معنى الميزان أنه يؤدي أحاديثه بإتقان بدقة, بدقة. وإذا قيل فيه المصحف معنى أنه صادق كما أن المصحف صدق كذلك كلامه وهذا التشبيه فيه مبالغة على ماذا؟ على صدق الرجل على صدق الرجل ها من هذا؟ الأعمش ما اسمه الأعمش؟ سليمان, سليمان بن مهران ما كنيته؟ هو مشهور بكنيته؟ أبو محمد نعم أبو محمد الأسادي الكاهلي الأسد الكاهل إذن ركزوا جيدا فإذن إذا قلنا المصحف نفهم معنى قولهم المصحف أي لصدقه وإذا سمعنا الميزان أي لإتقانه لإتقانه فلذلك يقولون فلان الميزان الميزان أو يقولون فلان الصدوق الصدوق يعني معنى أنه لصدقه لصدقه واضح؟ طيب سليمان الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الأسدي الكوفي متى ولد؟ لأن قلنا بعضهم ماذا يفعلون؟ يضعون التاريخ بالأحداث وهو أيضا متى ولد هذا قلنا ولد سنة مات الحسين وهذا متى ولد ما الأول إشارة قلنا متى ولد هذا عبد الحنيب هذا سنة مات الحسن سنة مات الحسن عفوا أما لسنة مات الحسين هو هذا يوم عشرة يوم معبد كربلا ها فإذا عبد الحميد ابن جليل جليل ابن عبد الحميد متى مات سنة مات الحسن متى سنة مات الحسن ومتى مات الأعمش سنة مات الحسين سنة مات الحسين ولذلك قال العلماء هؤلاء أئمة كبار افتقدوا أئمة كبارا ورزقنا الله أئمة كبارا افتقدنا الحسين رضي الله عنه الحسن رضي الله عنه فولد من جرير بن عبد الحميد القار و فقدنا الحسين رضي الله عنه فولد من؟ الإمام سليمان ابن مهران ولذلك كان سنة سنة كم؟ سنة ستين للهجرة سنة ستين للهجرة هذا الأعمش من أي طبقة نوعا؟ نعم؟ ما رأيكم يوم من أي طبقة هو؟ لا مش. من الطبقة الثانية. عمله من الطبقة ش؟ كبار السابع ها؟ كبار ثامن. إيش؟ من طبقة الخامسة السادسة أي طبقة؟ طبقة السادسة. والطبقة الرابعة من التابعين طبقة الرابعة في التابعين هو طبعاً. طبقة الرابعة من التابعين وهو مش معروف أنه عاش أين بالكوفة عاش بالكوفة وفي زمانه كان وحيدا ظهره وفريد عصره وكان محدث الكوفة من غير مثنوية ها؟ كان محدث الكوفة من غير مثنوية وكان آية في الحف احتقالوا عنه المصحف بما بمأنه من الطبقة الرابعة الطبقة التامعي هل رأى أحد من الصحابة الجواب رأى أنس وسمع أنس بن مالك رأى أنس بن مالك وسمعه يقرأ ولكنه لم يحمل عنه شيئا لم يحمل عنه شيئا وقد غلط من قال حمل عنه لم يحمل عنه شيئا واضح والالتفاة إلى من قال على أنهم حمد عنه طبعا هو أرسل عن ابن أبي أوفا معروف أن الأعمش يرسل عن ابن أبي أوفا يرسل عن ابن أبي أوفا وروى عن أبي وائل شقيق روى عن أبي وائل شقيق شقيق بن سلم عن أبي أوائل شقيق بن سلم وروا عن عمن عن سعيد بن جبيب وروا عن سعيد بن جبيب وكذلك روا عن إبراهيم الناخع روا عن إبراهيم الناخع وأنتم تعلمون مرة كان يمشي الطالب وشيخه اين الطالب وان الشيخ ابراهيم النخعي و... وهذا ايش اسمه يعجي. هذا اعجم اي يعني... هذا نخعي اين ابراهيم النخعي واعمش من تلميذ ومن الشيخ ابراهيم النخعي الشيخ ومن اخر سليمان سليمان تلمي سليمان المرام تلمي مرة كانوا يمشون في الطريق فقال له النخعي معروف أنه أعمى والأعمش معروف أيضا بعموشته فقال له النخعي عفوا الأعمش لو تفرقنا قال لي ما قال حتى لا يقال الناس أعور وأعمش أعور وأعمش قال وما يضرك نؤجر ويأثمون نؤجر ويأثمون قالنا لو يفترقنا أو, أو لا وما يضرك نسلم ويسلمون وما يضرك نسلم ويسلمون وانظر يعني قال كان سريع البدا وكان عنده الأجوبة المسكدة كانت عنده الأجوبة المسكدة وحكت عليه حكايات كثيرة وأن له كان له كلبا وأن له كلبا كان يطلقه على الطلبة لأنه كان يجرب بين الطالب والطالب اللي لأنه فعلا أنه انطلبت علمه إلى خربت علم فكان يطلق عليه من الكلب ومع ذلك بمعنى الطالب لو كان في زماننا الآن زماننا تختلف معه وخلاص لا يحترم فيك حتى أنت إذا قرصت أذنه قليلا ولأن الشيخ شيخك هو مقدم على والدك فهم أن والدك ضربك هل تسب في أهم يسبون في مشايق ما يتركون أحد الآن أكرمنا الله عز وجل بخروج مشايخ شيخ أبي محمد مقدس والآن الشيخ أبي قتادة حفظ الله الجميع ونتمنى أن يخرج باقي المشايخ كالشيخ علوان والشيخ الراشد وغيرهم من العلماء لأن سجون علماء سجون سعودية مقبرة مقبرة العلماء والصالحين. فالآن يطعمون الشيخ أبو قتد أطلقوا لي كذا وأطلقوا لي كذا الشيخ أبو محمد أطلقوا لي كذا سبحان الله كأنهم جوانسيس على القلوب جوانسيس على القلوب والحنا نعلم الشيخ أبو قتد ونعلم الشيخ أبو محمد المقديسي حفظه الله خرجوا مرفوعي قؤوس والهانة والقامة ما بدلوا ولا غيروا وبإذن الله لن تؤتوا من قبلهم ومع ذلك والله ما ترقوا وقعوا في أعراضهم وطعنوا فيه. لا قارك المهم لا يهمنا ما لا نريد النحكي ما قي. فالشاعر انظر إلى الأئمة مع زماننا نح. فكان يطلق عليهم كل. فإذا وصلوا يرجون لو كان في زماننا سبعة سب فيه فقط والله لأسقطوه ونجرحوه. ولا قصبوه ولكن هؤلاء يعرفون أنتم تعلمون عن الطالب الذي جاء ليطلب يعني كتب له وتوسط له واحد وأنصر رسالة وجاء قالوا إذا وقرأ المقرئ فلان لما جاء وعطوه رسالة للإمام نظر فيها قد أدخلوه لما أدخلوه نظر إليه ورآه كأنه صغيرا قالوا أنت ستقول بأنك مقرأ وبأنك كذا وبأنك كذا يعني كأنه دمس فقال له اقرأ قال عليك اقرأ وانت تحقق اهل القرآن والله لا قرأت عليك فخرج فطلبه فلم يرجع وانصل الى صاحب الرسالة قل له يرجع فلم يرجع قال فاحتجت لقراءته واخدتها بماذا بنزول انظر التصرع ماذا يفعل التصرع يسقطك من العلو الى النزول فقال فندمت ماذا يضر الشيخ بالله عليك هذه الأسطوان تطعن فيها تسب فيها هل تضر تضره أشيئا لكن أنت تضره نفسك فكان يطلق عليهم مرة يأتون ومأرأ لأنهم يعلمون أنهم سيستفيدون حتى مرة قالوا له يا أعمش هذا وقت الحج ارفق بالناس وإن لا تركوك لسوء أخلاقك فقال إذا كانوا حمقى مثلك يتركون ما ينفعهم لسوء خلاق ثم كل مرة يعيدون الكره كل يعيدون مرة يعيدون الكره مرة جاءوا وهم وجلسون خائفون يعيدون من الكلب فدفعوا الباب ما مرة كلب لما رأوهم بكام قل ما بك يا شيخنا قال مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المُكر يقصد الكلب مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المُكر وتصور أنه كان شديد في الحديث شديد في الحديث حتى مرة قالوا حدثنا، قال هل تريدون السند أم تريدون المتن قال نريد السند أن يريد المتن أما أنت عندنا أسند شوف انظر كيف كانوا يتعاملوا معه، كان شديد في الحديث لأنه حتى مرة رأى أحد علماء يحدث فقال له أتعلق اللؤلؤ على عناق الخنازير، ومرة ومرة لا تشيع تشييع جنازة، فأخذوا طالبان واصحابه دخلوا في الصحراء، فقالوا له يا شيخنا هل تدري أين أنت؟ قال لا. قالوا أنت في صحراء في مكان كذا وكذا، فعلم أنه في مكان بعيد. قالوا إما أن تحدثنا وتملئ تملئ عل عن نحت نملأ الواحنة وإما تركناك هنا عرض البداية. فصاير يحدثو بدتنا فولا يحدثنا فولا حدي ملؤوا الالواح وقالوا خلاص قالوا خلاص مشاو عارفين بأنه هو ذكي واحد اخذ الالواح عطا لصاحبي قال اذهب بها هو كان ماشي ماشي حتى وصلوا للبلد ديالي قالوا يا شيخنا وصلنا قال قال خلاص قالوا نعم قال هل هنا أحد من اهل الحي قال نعم يا شيخنا جاوا قالوا خذوا عبد الله معه الالواح خذوا الالواح لديه معه قال الألواح ذهبت يا شيخ فقال كل ما حدثتكم لا يصح قال والله أنت أورع من ذلك انظر يعني كيف كان يتعاني معهم انظروا هشام عندما جاء أيضا إلى الإمام مالك القصة التي وقعت له وضرره قصة معروفة المهم الشاهد عندنا انظر إلى المصحف كيف كان هو كان إمام زماني زمان كان يكون إما كثر في بلدة واحدة ولكن يكون هناك إمام لا يشق له غبار كمثله وكان شديدا على المبتلع لدرجة أنه مرة وجد قاصا يقص على الناس الكاذب وكذا فصار ينتفو إبطاء ينتفو إبطاء قائم ينتفو إبطاء فقال له يا هذا اتق الله ما ترى نحن في مجلس العلم وأنت تنتفو قالوا أنا في سنة أما أنت في بدعة أنا في سنة أما أنت في بدعة فكان شديدا عن المبتدع رحمه الله تعالى وله قصص كثيرة وكان شديدا حتى على أهل الرأي لدرجة أنه مرت المرأة وعاده أبو حنيفة لما عاد وقالوا يا شيخ والله لو لأننا نخشى أن نثقل عليك نزرناك كل يوم قالوا يا ابن الأخي أنت تثقن عني وأنت بعيد فكيف لو زلطني كل يوم؟ فكيف لو زلطني كل يوم؟ فكان ما يحالي أحداً أبداً حتى إنه مرة وقع له في تفاوم مع زوجته فكان هناك طالب من الأذكياء من الأئمة العلماء الكبار فكأنه قال له يعني رغبها ورل لبعض قال لها شيخنا إمام كبير إياك أن تزهدي فيما ترين لا يزهدنك فيه عينش عينيه ترى العمش في عينيه ودقة ساقيه وضعف ركبته ركبتي في رواية وضعف ركبتيه ونتن بطله ننتن بطله وبخر فنه يعني الرائحة الكريا يقال له فلان أبخر يعني معنى أنه رائحة فماذا قال له وجمود كفي قال له وجمود كفي فقال له قبحت الله قد أريتها من عيوبي ما لم تكن تعرف قبحت الله قد أريتها من عيوبي ما لم تكن تعرف يعني أطلعت عن كل عيوني بعض العيون كنت أخفيها والآن أطلعت عن كل عيوني ولكنه كان شديدا في الحق تصوروا عندما يكتب إليك طاقية من الطغاة يكتب لك رسالة يطلب منك كذا وكذا وهو معروف كيف تجيب هذا هو وقت الانتحان لقد بعث إليه هشام وما أدرك ما هشام هشام بن الملك كتب له رسالة ماذا يقول له اكتب لي مناقب عثمان ومساوئ علي بالله عليك أنتم طرون الآن علماء طرون علماءنا حراس العقيدة عفوا حراس العقيدة ما لفعلوا في قضية التحالف الصليبي ولا يبالون. انظر أيضا هذا البكاء الذي يبكي يقول للجيش اضربوا من يضرب الأطفال هؤلاء لا يبال بهم الله بالا ومع ذلك كيف أجاب قال لهم أنت ولي أمرنا وأنت سيدنا وأنت خادم البلاد وأنت حامي ماذا قال له أخذ ورقة رسالة نحن كنا نرى بعضهم عندما تأتي رسالة من السلطان يقبلها ويرجد لها هو أخذ ورقة ولفها ثم فتح فم الشات وأدخلها في فم الشات فلا فلاكت أنشات فتغير كل شيء فقال له للرسول الذي جاءه من ارجع إليه وقل له هذا هو الجواب هذا جوابك فماذا فعل قال ارجع إليه وقل له هذا جوابك قالوا لا يا سيدي قال, قال لي إن لم تأتني بجوابه قتلتك هو يعرفه إن لم تأتني بجوابه قتلتك فقال له خواصه وأصحابه يا أبا محمد هذه كونيتهم يا أبا محمد أنقذهم ها أنقذهم يعني أنقذوه من الموت سوف يقتله فلما ألحقوا عليه ماذا فعل قالوا أكتب عندك كتب بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد ما كيشي لا عظيم الروم عظيم قيصر فالألقاب طوها. أما بعد لو كانت لعثمان مناقب أهل الأرض ما ينفعك أبدا عثمان ولو كان لعلي ماذا يكون له مساوي أهل الأرض ما ضرتك أبدا فعليك بخويصة نفسك جواب مسكت وحكيم قال لما وصله الجواب ألجينا الجامع قرأه قال ألجي ألجي ما أحوجن مثل هذا الإيمان وهو الذي كان يقول عندما يمر به أصحاب اللحة قال الرجل بليحياء ولا يحفظ القرآن ولا يحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحفظ الشعر العرب ولا يحفظ لغتهم إلى أشتهي الألطمه على وجهه بلطمة ما أحوجا كثير من هؤلاء الذين يردون في الفيسبوك وتويتر ما أحوجهم إلى لطمات الأعمش وإلى ذرة عمر لا حتى نبعد إلى لطمات الأعمش وكفى ما أحوجهم إن لا يحفظ حتى آية من كتاب الله حتى آية من كتاب الله والبعض لو كنا له اقرأ الفاتحة والله ما يتقن قراءتها والبعض الآخر يعمل بأنه شيخ هو لا يحفظ صورة الأعلى فإيه غير شها ما هم المصائل لو سكت من لا يعلم لا قل من من دخل في غير فنه أتى بهذه العجع وبهذه الغرائب وبهذه الطامط وصدق عنه العلم نقطة ما كثرها إلا الجهال العلم نقطع الجهال هم من كثروا فالشاهد أن لعلنا أبعدنا النجعة في هذا على الأعمش ومع ذلك كله فكان مدلسا هذا الإمام كان معروف عليه التدليس معروف عليه التدليس نعم تابع عن منذر أبي على الثوري منذر أبي على الثوري لقد أطلنا الثوري الكوفي ثقة لكنه قليل الحديث نعم عن محمد بن, الحنف محمد بن الحنف الحنفية معروف بأبي القاسم طبعا الهاشمي القرشي أمه الخولة بنت جعفر الحنفية ولذلك يقال على ما قيل فيه بأن النبي أذن له أن يسميه باسمه وأن يكنيه بكنيته والصحيح إنه الجواز لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان في حياته لما كلمه واحد يا محمد قال البيت قال لا لا عنك يا رسول الله قال يا أبي القاسم قال البيت قال لا أعني يعني فلانا فأنهى أني يسمى باسمه ويكنى بقوميته ولماذا قيل له محمد بن الحنفية ها؟ لماذا قيل له محمد بن الحنفية قولي مع أنه ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، اسمعوا، ها، لماذا؟ هو من سبي بن لا، مش هذا ولد. لماذا قيل له ابن الحنفية، ومشهور بابن الحنفية، لماذا؟ ها؟ قال العلماء ينسب إليها تمييزا عن أخوين تمييزاً عن أخوين الحسن الحسين وهذا منباع عليه كثير من العلامة قالوا هو ابن عالم أبي طالب لكن لماذا يقال له ابن الحنفي ولا يقال له ها قالوا تميز له عن عن أخوين هذا أيضاً ماذا قالوا في ولادته يعني ما الأحداث قال ولد في خلافة عمر ولذلك كان أورع وأزهد وأتقى ها ولد في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه نعم تابع قال قال علي كنت رجلا مذاء فاستحيت وأنا أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء مذاء ماذا هذا مذئاً مذئاً فعالاً أعيد الكلام لا، كنت رجلا مذئاً على وزن ماذا فعالاً إيش هذا؟ إنثريتي إيش هذا؟ مبالغ أنا أحب أسأل وكنت نبتهكم ونبت أخو معلد، على مذئ. أو فعال هذه من أنثلة مبالغة فعال أو مفاعل أو فعول في كثرة عن فاعل فاعل بديل هل فعال دائما تكون للمبالغة مثلا السموح ربنا عز وجل يقول وما ربك بظلام هذه ولا لا؟ ظلام إيش هذا؟ بشيء بذلك ليش؟ فعال إيش هتقولين؟ أصلها ظالم ها؟ أصلها ظالم وما ربك بظالم ظلام أنا أتكلم الآن ربنا عز وجل قال وما ربك بظالم لا قال وما ربك بظلام طيب إيش هذا؟ مثلة مبالغة ولا لا؟ هنا لا تستقر لا يكون مثال المبالغة طيب ماذا تقول؟ هي واش هذا على وزن فعال ولا لا على وزن فعال اي اذا امثلة مبالغة صغة مبالغة صغة مبالغة ولا لا ها كين الصوت وما ربك بظلام بعض الاخوة يكتبون هنا بانه صغة مبالغة هذا غير صحيح لان اذا قلنا وما ربك بظلام يعني ليس بكثير الظلم ولكن قليل الظلم استغفر الله فماذا تكون إذن هذه الصغة صمت قلناها لحدة مرات هذه نسبه. وما ربك بمنسوب للظلم ومع فاعل وفعل فعل في نسب أغنى عن الياء فقبل يقال لاب طامر إذا كان يبيع لنا إذا كان يبيه الطنب. وما ربك بظلان أي بمنسوب للظلم ولكن هنا المراد به المبالغة ماذا قال الإمام كنت رجلا مذاء يعني ايش معنى مذاء كثيرا المذي، بل في رواية انه كان يغتسل به حتى تشقق ظهره والمذي ماء لزج أصفر يخرج عند الشهوة أو الملاعبة قال يقوله المني. وطبعا هذا نجس باتفاق العلماء الودي والمدي نجيسان أما المني فطاهر على الراجح خلاف للمالكية لأن كيف يكون نجسا؟ وما تأصل عن شيئين يطلح حكمه كيف يكون نجسا والنبي صلى الله عليه وسلم خلق به ومنه وسائر الأنبياء وسائر العلماء وسائر الصالحين نعم فلذلك في رواية ما هو السبب الذي منعه أن يسأل قال استحييت أن أسأله لمكان ابنته مني يعني فاطمة رضي الله تعالى عنه هذا الحديث لماذا أورده البخاري هنا وقبل أن نقول لماذا أورده هذا الحديث يبين لنا أن المذيب ناقض من نواقض الوضوء وهذا طبعا باتفاق وناجس باتفاق ولكن النجاسة قسمان نجاسة غالظة ونجاسة خريفة وَنَجَاسَتُهُ وَغَرَيْضَهُ ولا خَفِيثَةٌ خفيفة نجاسته خفيفة أنه يسمع نجاسته خفيفة كما نقول في العورة قسمة عورة غريضة وعورة خفيفة إذن هنا نجاسته خفيفة مثل ماذا؟ نجاسته خفيفة مثل ماذا؟ يقول العلماء نجاسته خفيفة مثل بول الصبي الصبي الصبي إذا لم يأكل طعام الصبي إذا لم يأكل الطعام وبال على أمه هل تغسل الثوبة أم ترشه تنضحه تنضحه فقط والجارية إذا لم تأكل الطعام تغسله أم تنضحه تغسله ما هي الحكمة الله أعلم قيل للتقارب المخرج كما قالوا ربما ما وقيل لأنها هي خلقت من ضلع من الدم واللحم وهذا خلق من ماء وتراب هذا كلام طبعا لا يسسنوا من الصحة لكن نقول الله أعلم الله أعلم إذن وعليه فقول سيدنا علي رضي الله عنه كنت كثير مذاء يعني كثيرا المذن وأنه استحيى أن يسأل رسول الله بمكانة ابنته فاطمة رضي الله عنها هذا دليل على أنه كان يغتسل ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتوضأ فقط وأن يغسل وامثيه هذا دليل على أنه نجس ولكن نجاسته خفيفة وليست غريضة إنما هي كما قلنا مثل بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فيكفي فيه النوح فقط فيكفي فيه النوح لكن أن يغسل ذكره ومنثيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني الخصيطي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحكمة في ذلك الله أعلم ذكروا كلاما كثيرا قيل إنه يؤدي إلى تقلص الخارج وقيل غير ذلك ولكن سكوت الشارب على الحكمة دليل على أننا ما ينضغي أن نبحث فيها هذا الحديث لماذا الأوراد والبخاري هنا؟ مناسبة ترجمة مناسبة ترجمة نعم من لم يرى ها؟ هلأ هل ليبين أنه لا ينقض روضه إلا ما خرج من السبيلين إلا ما خرج من السبيلين والمذيو طبعا خرج من ماذا من السبيلين أو من أحدهما من أحدهما وهذا من لطائف الإسناد ماذا قال اقرأ لطائف الإسناد التي ذكر هنا البخاري ماذا ذكر ذكر التأهن التنوع في سيغ الأداء التحديث وماذا أخار العنعنى وماذا أخار فإذا وكم هذا الخماسي أمر رباعي؟ من أذكر أولا بن سعيد. قطيبة بن سعيد ثانيا جرير بن عبد الحميد القاضي ثالثا الأعمى سليمان ابن مهران المندل. رابعا المندل. منذر المويا. ابو يالك وكان قليل الحديث محمد, محمد, محمد بن حنفية خامسا سادسا علي, علي, بن, علي بن, بن. بن أبي طالب علي بن أبي طالب وطبعا هذا الحياء هل هو محمود أم غير محمود هذا الحياء غير محمود ولذلك يقولون لا حياء في السؤال عن الدين أو عن الدين هذا غير صحيح بل الدين كله حياة بل يقال لا حياء, لا حياء السؤال عن الدين أما لا حياء في الدين لا لا حياء في الدين لا الدين كله حياة لا حياء في السؤال عن الدين هكذا ينبغي أن يقال أو لا حرجة في السؤال عن الدين فعائش رضي الله عنه تندح نساء الأنصار قال لم يمنعهن الحياة أن يسألنا عن طمور دينيهم وواحدة تسأل يا رسول الله وهل علم مرأة غصر قال العم إذا رأت ما الرجل قال هو تحتل المرأة قال هو ومن أين يكون الشباب يعني إلى غير ذلك كانت أسئلة يعني في المسائل الخاصة وهذا الحياة ليس مدمومة إنما الحياء المذموم إن هنا وإن سكت لحياء الأوكبرين تبقى على جريك طول العمر لكن إن هو الحياء المذموم. الحياء المذموم يعني امرأة تعطيك يدها لتصابعها وتستحي منها وتصابعها هذا الحياء حرام أعطوك شيئا حراما فاستحيي أصدقائك هذا حياء حرام ها؟ يعني وأن كلام السعي الحرام هذا حياء حرام إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا فإن الحياة من الإيمان الإيمان والحياة قرنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت إن لما من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ونقف هنا على الحديث الثاني وسيأتينا حديث في أحكام ذكرها العلماء وفي بداية مسألة النسخ والناسف والمنسوق وعلى أن العمل بأحدهما لا بد والعمل بالآخر حرام كما سيأتي غدا إن شاء الله وفيما ذكرنا كفاية الله تعالى أعلم وأحكم وبإذن الله عز وجل الآن في هذا الكتاب إذا وقفنا مع حديث واحد ولا ربما إن شاء الله نسرع لأن أقلاء الرجال سيتكرروا وبعد ذلك نسرع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم